سأقول رب العزة تبارك وتعالى يا, يا ايهن الناس تتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبتر منهما رجالا كثيرا ونفاء أتقوا الله الذي فساءلون به والأرحام إن الله تعالى عليهم رقية هذه الآية أول سورة النساء والسورة النساء من عنوانها أنها تقدم النساء السمان البالغة على الحقيقة تقدمه لكل من كان فيه بأس النساء لا تكتب أنهما من الضعفات حيث كان يهدى نفسهم ويغلبنا على أنرهم تأثير في النساء تدافع عن فقوص البعثاء يوهوه ولذلك يتبدأ بهذا النداء بهذا الأمر ورائده الناس اتفقوا ربكم راسب الله هو فهو ربكم الذي ربكم وتولى أمراهم استقوا ربكم في نبضهم وأولادهم ومن تولى رعايتكم وهو الذي ربكم ويتولى شؤونكم من شعوركم إلى شعوركم إلى منعتكم بل قبل ذلك ربيكم وعنتم أجيلة في بطون المهاتكم إنه ربكم فهي تصيب نعنى غير ما يقول اتقن الله احتفل الله اسم نفس الجلالة على ذات الله عز وجل لكن هو اتقن ربكم اتطعوا من رباكم ومن في كل مراحل حياتكم والذي يردوكم سرارا والذي يفعهدكم في مطور أمهاتكم والذي يفتر لكم الأمر حتى فردتم إلى الحياة وتتولاتكم وتتابعكم نعمة الحارة ما ظهر منها وما بطن لذلك وفاحب الامعان والاسبار فهو ربكم فهو ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها جلجها خلقكم من نفس واحدة لآدم عليه السلام كلكم لآدم وأدر من كوره وخلق منه زوجها خلق منه زوجها يعني خلقها الوا من جنس آدم خلقها من جنس جن لانه يناسبه لكنه الحواء خلقة من الجلع آدم إنه لن يتمث ذلك إلا في التوراق ولم يتمث عندنا في كتاب ولا في سنة أن محراء خلقت من الجلع آدم إنه الذي خلقت المرأة خلطت من دلق المرأة خلطت من دلق يعني هل هنا دلق ولا دلق وهي من دلق من أضلاع آدم أن من دلق يعني لعناها معوجات تجالين وإنها عوجة في, في الدلق وعلاك وعليش وجود الرق و هو و بيددين بيداول بهت في, في, في, في كل لم يجد اعاد ان متفخين كله تصور في صور المرأة وفي معالجة هذا العجاز انها مخلوقة من ضلع من اضلاع الاذب يمكن الحديث يدلع على هذا العزائل الذي لا تفح تحريمه بالكدة تحريث النبس رقم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر صلايق بجارة الصوف بالنساء خيرا فإنهم خلقنا من جلال وإنه أعلى دفل إن على أعلى كلما ودهدت تصميمه تسرتك وإن تردته لن نزل أعود تسايف بالنساء في الحديث فيه قام بالنساء في أوله وفي أصله وفي الحديث ما يعاني معامل المرأة من دلع يعني فانه يصده وعوداجها بعوداج الدلع <تصفيق> اللي يضي على ذلك يصدقه وعلمه اعوى بطير انك تصدع اعلان انه يصد من دلع يعني انه هي من دلع من دلع عادم ايه فإنها أعود فيهم في الضرعة الأعلى بذلالة على أن المحقوق التشبيه عندما يتبدون هذه الضرعة أجازها إذا كان أعود في الضرعة الأعلى فأعود في المرأة رأتها وعين غير الإنسان لو دغت على الضرعة في الضرعة في الضرعة من طرف حال سيظل أعواج يرجوكي وعثيرا في المسائحين وبأيضا ده, ده كل مورد بيكون كل في الإسلام في موضوع ان المرأة مخلقة من بلع لكن ما قلت من بلع آخر التوراة وهل التوراة يفح أن نأحد منه وأن نجتمد إليه؟ بل لا نفحك نجتمد على رائحة على التوراة نفحك على التوراة لأن التوراة حرفينه يبدلونه حرف التوراة يبدلونه أو على الأقل حرف فيها وقد دمشيها هو ترى هل ده مما حرك ومسك ولا مما ترك بدون تحريك لأي حدث الطوارات في سك مما فيه هل ده حرفيه بقد بلنا بلنا ولا غمّا ولا بمحرّفه من أعباره أفعاله مادم ما ينطلق معرف ما ينطلّن تبه ولا يأخذ على المدين مدنّا زيّوني حريف النبي صلى الله عليه وسلم لا تتفذّقوا أهل الكتاب تفزقه. ما تفزقه ولا تفزقه. عندما ربما الجذور وهم اللي حارر ورجمنا الجذور اللي هو اللي صحيح من اللي حرس يبقى الناس كلهم في لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تسببوهم فقولوا آمنا الله يما أنجل إلينا وما أنجل للا إبراهيم وإسماعيل والحصة وقبل الأكبار أنا أعوذ يموت رائعين شيء أنا أقدر تسلم بأي حدث الثوران وبيل حدث الإنجيل قبل لا أستطيع أن أسلم بها ولا أن أستطيعها مرجعا في البيت كيف أستطيع مرجع في التاريخ فلان المثلان المثلان مهاتف ممكن في بحث التاريخ منها اعتمد عليها انتا او الجلدان ما الجلدان لكن موضوع دين يعني لا على الثورات والانجيل ابدا معنى القرآن اثبت ان هم حرثوا كلنا عن مواضيعها قالوا اننا نصارى احبنا من التقاوم فراثوا حظا منا بسير ده. فرحوا مطير وضوء إلا بكرة الوصف وعايت آني يا مطير من يتقوم مع النار من مجعين يقربه كثير يحرطون عن مواجئه وقال ايضا ومالذين هاجت المعول من تجد كمعول الخلم الآخرين ولم يأتيه يحرطون الخلم من بعد مواجئه وحسنا تكر حروف الكلام حرفوه عن مواقف وحرصوه عن معانيه ألا نستطيع أن نأخذ ناس الثورات أو ناس الدين على أنه مرجع الدين؟ من هو؟ أنت أصابها الخلل تقول الباطل والحذ النطق والأنه مدب. قرون دون أن تكون الطائرات موجودة لما تأوى في الأرض سبع اليهود دخل عليهم الرومان أو دخل عليهم الطائرات من حمزة وقتلهم وساقلهم الطائر أجرت على الناس قرون ما تقولونه نتداكم مجال لأنها تطرفت لغيرة وزيدة فيها ونقصة منها لا يمكن حجباً أن نأخذ من الثورات أي حفظ ونعتقد برسل وطلعوا متعرفون ما تتحدثوا, تتحدثوا عن الانتفالي وما تتحدثونه في الأمور الهولي الأمور اللي ما تعرفت لها من إيه القرآن ومثلاث وعن كده. يا ايها الذين لو كننا واثقين للقرآن مثبت لو كن مخالف في قوم متجبر يبقى احنا كنا في صدق واه في اللي اللي في كتابه ثم زي ما نقول ايه دي موضوع موجود موجود جافه انه من درع ادم دول لا نستطيع تفسيره ولا تكذيب حاجة لابد خطير <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> لكن أمره جاء القرآن وقد ذكره طوال لوجه أن ايه تجده القرآن أن يتقلم عن مريه بذيء ونجاني ونحر جاء بك موصفة يجد ونجد طوراه وما للنطاق هكذا مكتبه بشكل واحد عدد الوقت يجب النطاق هكذا ها اتبع لك يالعجاج ايه انتزوجه اه مجدر الرمو اه خلاص المحركات اما حركات ظاهر التحريفي. وما جاء في الصورة أو الإنجيل ما جاء عند آل كتاب وفتح من القرآن صدقناه ما جاء مخالفا صدقناه وما لم أكي له ذكر في القرآن وراكت لا نصدقه ولا نصدقه أجل ركتنا وإن مياتك أفضل منه. يخرج من يعني مثلًا، من يكشف فيه، من فيه. الحاجات اللي اللي خرج عن القرآن، أمر وراء مكان سلام وراء رجل بعير، جيله يستطيع أن يظهر الحاجات اللي خلف هو أعد منها مقعد الرجل من هو صادني من وقت ما عجوز الرجل اللي من رحت المصدره ده بين ايه اليوم اليوم لان في مرات بيقول لو تصحى من ان انه ان كان من هذا الجو اللي من خوارج من نقول ما يذكر غض تبدل الجنس كثيرا ومساء فجانا كثيرا كثيرا وعندما قلت للتصوى أرجع في الآية ثانية قلت الله لعثرة في الآية استقل الله بعد عثرة في الآية استقل الله الذي تتائلون بك. بك يعني يفعل بعضكم بعضا وإستقلتك لله استقل الله الذي تتساءلون به ويستقل بعضكم بعضا وَقَالَ أَحْبَرُ عَصَابَةً وَخَافُ عَذَابَةً سَقِيَ اللَّهُ الَّذِينَ تَسْأَلُونَ بِهِ الْأَرْحَامَ يَعْنِي سَقِيَ الْأَرْحَامَ كُفْنَ سَقِيَ الْأَرْحَامَ مَسْتَقِيْلَهَا أَنْ تَدْلُهَا سَقِيَ الْأَرْحَامَ أَنْ تَدْلِيهَا سَقِيَ يعني احذروا احذر ان تكتعوا الارحام من لابد ان تكونوا الوحن عندكم كتاب وان تتعيوا الارحامكم وان لا تضيئوا كتابها من لابد ان نحن من لابد ان نحن فالنسي خاطر عليها ويستقل ربض الروحل وعلى القدير السكير فالأني الروحل التعلق بالعرض يقول هذا مقام العادي في القطيع ويقول لها ألا يكيثي من أصل لما تلتك فأقطع من, من قطعتك طالت بدا طالت ذاتي لتك ذاتي ذاتي لتك انت يكتير لما الله نتعلق بعرفين عيدها هذا حق عم إلا أطاع نجال لابد يأخذها الله الله سبحانه وتعالى إلا أنا يكفي أن أصنع من وصلت وأستعمل طقتي. قال فلا قال فجاتي. الأحوم نجحنا مثل الأحوم ولم ضيعها وحفظ على شفاه رسوله. على أخارجنا وأحدهم الذي ينتزج الإسلام على هذه السمعات البالغة. تؤديها ان متقطع ومتوزع اللي ما عرفت وقت فيها بالدغن ولا اوضح له ابو اي شوف لك يا بني بدون سكنه في اثار و التتلك بالعراق غير في المجال السياسي لكن ما في على هذا الخلف وضع دون تواجد التقطب منهم لا رحمة بمعده ولا أسرة بمؤمن ولا حياة منزلية يجدون فيها الراحة والحب لكن أهل الإسلام للرحمة إتيان جئت الحديث عن رسول الله صلى الله لا يدخل الجنة قاتل قاتل لا يدخل الجنة قاتل الحديث أيضا من صلى أن يبت صلّاه في رسول. وين سأله في التاليه هل يواصل رحمه اللي قد ان رب مواصل تلسل رجل واسع عليه الاسخر رجل الادل هل يواصل رحمه فطالع الموضوع تحسيني ابل اجا حدها يعترب عليه بفرعة اه ايه اخر يواصل اذا يعني يدار تلسل مجرده ادخل من محط السنين أه؟ لكن البركة في العمر داخل حتى من التأثير من التأثير الله يبارك انسان من الياه هو أفضل من شهور المسلين هل هي كنت تبدي تبدي لنفس القياتين انا في الكتب لو اعثر ببكتل فيه عمره اذا اذا الى الكتب من اريها من الكتب الكتب الاخر ما اعثر بكتلهم فلان انا 8 كتب 400 كتب الزلطان ده الان دان عمره ده اه يعني عمر الناجد حتى فيه هذه الصفور ومرأة هذه الأوراق بالعلم فأنا برجاء عايز يحضر لكتاب هو عايز يحضر ليه من كتب صرية ومن هنا ومن هنا ومن هنا والذاتان ده لو قعدنا يكتب في كتبه عمر يا روح فأنا برج اللي حيحضر لهذه الكتب ويغزها فمن أين أثر بهذه الأعمار؟ عمريكي واحد من المول اللي كتب المبنوع عسل اكتفر وكتب طحيح مسلم طلع طحيح مسلم ولا هو المتابح من الطفل الزاكري وكذا وكذا ومات كذر بالإيثناء كذا ماذا كنا ماذا كنا ف من كل ريتين كل خطه استقرت في غلمان وادي الكبير والرقابه الجديده ب عبد الناصر وادي وكيف كان يكتب كل يوم من الدرر دي ابتدئ هو بيقول ان شاء رغم يعني الوضع في في الايام دي يضيق علينا فارجو منكم ذكوا بياكم تاخذ الكتب اللي يقبل ويبني فهو الوهد لا اهد الوهد بالغلاب الوهد الوهد الوهد الوهد اوه رغم الجاي اللي كان على المجتمع المصنع فاتقوا الذي تشاء الان به والارحم اتقوا تفي الأرحام أن تهجموه تفي الأرحام أن تبدل فقوحه تفي الله الذي يتساءلون به في الأرحام إما الله كان عليكم ركيبة المرة الثلاثة ثلاثة آية الله التحذير من الرقابة استقوا ربكم استقوا الله الذي تساعدنا به الله كان عليكم رقابة الآن يصدر التحذير من رقاب الله ومن عذاب فيه الملمين فيه رقابة الله رقيب عليكم تحذره لا تقافوا ان تقوموا بأي مخالفة اقتقوا الله في السر والعالمية وفي كل اموركم اقتقوا ربكم اقتقوا الله الله كان عليكم رحيم ايه حكاية يعني ليس كائعة من تحن قوي الله والتحريف من رقابه ليس في اول اول مقارنة. مقارنة. ان فيها فك من وضع المليون فكنا الدعاء وبعثه الدعاء مقصوده ومضبوطه كلها كلمه اذا تقول ممكن الواحد وفي ان <تصفيق> يأخذ هذه للحقوق لانهم تحقق تتربطه وفي نتنفيه وفي نخدوره ممكن يأخذ حق ذا وحق ذا وعجل بعد ما يأخذ ممكن يصدق منه ممكن يسجل الثلاث اذا كان من يكون يروح عايز صباح فترة ان اليحين اكبر ب1000 جنيه وليبت ب500 وقدرت له تابة كل مبناء ثمث ثلاث وكانت انا عمل فيه يبقى فيك حاضر تقل من حقه وانا اللي بتعته وخاتر فهنا ويوكن اتجد اه وخالف خط المرأة خالف المرأة وخالف كل مرة وهي لاعج الحجي ويوترس علىها في كذا وكذا وكذا ويمكن الأين اللي يكون عليها وهو أنا تنبينت الأين الله أمر للتقوى وقررته مرتين وخطرت الآية لأن الله رفيد على ولم يثبت منه اي شيء اقول له ايه لما فعلت الزورة في عوالها هذا لانها تتظمن حقوقا للبعثات من يطامن من نساء من كثة من مرار من اموال دمها الانسان ليه الاموال يطامن من خداك المرأة من هذا وهذا كل حقوق كل حقوق عند الرجل وممكن يمكن يقطع يسلب يسرق يبيع يبدل بهذه الحقوق جاءت أول سورة النساء تحذر وتحذر وتحذر الإنسان من عقاب الله عزّه ممكن اخذ الارض جيدة واعطاء الارض الخبيثة ثبثة المملح تتعيش في, في الدم أروح في خلاص اذهب واخر لحشر الدينا الجيدين واروح اثيره او اثيره مكانها عشر خدادين مملحين وعرضهم كبار وماذا يجعيه ودعاك رب عصر ها وممكن ظلم يتيمة اليتيمة المتحديني الواحد يتدونها لا رأبة فيها ولا حفظا لها وإنما على كان أخذ فبقها ومعلمة فبقها وما وماذا دراسنا ولأي حاجة عادة ممكن أخذ قضاك المرأة بعد بردهولها وأكتبها من هي أم نهولية وطامها للقضاء في محدد خدميه وقادي نوع من الظلم اجر من جواز اروح في المراد يقول لها هات فلوس ربنا واحد من 100 جنيه ولا 200 جنيه احنا عايزين ناته انا نقول هو ياخد كل وقتنا في الصالون في الحجان بالاوراق يبيع لنا و... ممكن بيّع أيضا خصّة من الله الصغيرين وواحد كل الوراثمين كل من الله قابل فقوخه اللي هو رسوان وربعاه والنساء وليتام وحيدة الله فرجوك بدأت تتسلم عن هؤلاء الأبدعات وآت اليتامى أمواله بلأس محكم الله وآت اليتامى أمواله ولا تتبدأوا حديثة بالحجر وليس اكتوه اموالهم الى اموالهم هاتوهم اموالهم اكتو يتوين اموالهم لهم وثانهم الاريخ ان لا لا مريزين الى اكتو يتوين ان باعتبار ما سيكون بحيطة اثر اليتامى عند الخبر الصالح كما البل في الدار لكن اه لكن المقصود ما اليتيم مرضه والله اللي يتجدد منه روح اليتامى اموالهم ولا تتبدل فضيحه بالثبي ما اذا يدين تقوم وتقف معاملية طهنة يجب فيه يأخذ البتن البحري يأخذ البتن ابن المقصوم على سئين سبس يأخذ الارض الكريثة يجبين الارض الملح لا تتفجروا خديثة ولا تأكلوا انوالهم الى انواركم ما ظلوا على ما عشان تقول ذا ايه المال كله مع بعضه تقول عنه لا لا ولا تنكر انواله الى انوالك لا تظن ماله الى ماله اللي حالك لما اثنى ظلم بنعنى انه كان حلبا كبيرا اثنى ظلما مزنبا بثنى كبيرا ما هي ترد يتحدث بالكل في الناس فا يعني تخرج أي بالفعل ختمه في جسم وحده وحديثه بثالة لوحده وجسم وحده وسمه كل الأعمال الأعمال جزء كبير عندهم الجو ده يا ترى الجو ده ساقعه ليه ولا طالعه والبرد ده طالع دلوقتي ولا باكل معدوم اا حاسس ان الصوره دي بدأ المسلمين يكونوا كل حاجة بعد ذلك اللي مروني يجبوني الوزب يتبقى كان الملس والذات اللي بقى من الوحدة بقى الحيقان قالوا ويسألونك عن وكانا قل اصلاحهم ده قلت في اصلاحهم خالقوهم بقى قلتوا يعني قلت معنى ما ما طيب تحالفهم اخوانك اه انتم نجيبوا ايه ولا يعني ويجب ان حديثا يكون موثق كل اموالهم الى اموالكم فحرر التحالف واثبت يعني باليقين خالص ضمانه حال كل مح ولا اقول ايه ها فعندهم في الأسلاح الله قالوا رجال احنا لحنا عايزين بأسلاح لهم على الصالح حدث فعنده قالوا ايه ان في من ايه علاقة التلسيح المعطابة لكم من الهداء بقاء بقاء في عمر اليتامن قاء العمر يا تايسك تغيبتني ان قوى الرجل الذهب اليتامن في ايوه في وبعدين يرغب في جوابه لا حبا لها ويرى استخدام له نفسه وإنما طمعا في أنه لا يفتع لها القضاء أو طمعا في ماله طمعا في ماله لأنه استقام السفة برسول الله في أمر النساء اليساني أي ويستفتونك في النساء قل الله يستيكم فيهم وما يتلى عليكم في التجاب في يتام النساء التي لا تؤمنهما ما كتب لهم وترغبون أن تنفقوهم ترغبون أن تنفقوهم يعني ترغبون عن مكاحهم عن زوابهم لما كل من هثمان يرغب عن ايه؟ ترغب في الجاهز فأدأي الوقت؟ والعنفة تتزوجها رغبتاً في مالها لما كلها ناس ولما كل من ترغب عن جاهزها ورغب في السلء ورغب ايه؟ عنه اه باب رغبت في السلء ورغبت عنه هذين ترغبون عن تنفعهم ترغبون عن تنفعهم لا ألا ترغبون عن أن تنفعهم يبين أنه لا يرغب في يتينا أو يرغب عنها إذا لم يكن لها مال الآن إذا لم يكن لها مال ترغب لا لأنت أن تفكر على حب فيها ولا رغبة في غشرتها ولا إكراما لها انت عايز تاخدها ليه عايز هتاخدها عشان منها وتستفاد كده انت تقول كل الوقت انت عاوز كتير هو ان الحكومه ده لكنه هو بده يجي للمقيم اللي رغب فيها ده. اللي رغب في تثبيت هال في قدها ورغب انا رأى اثناء لكن عاشر تبينه ديها في مالها وظلما لها لأي لا تشفع تباكها هااا وليسي ما عاشر تحت في ايدك او في حجرة او انتك تشرف عليها عندكم من النساء ايه ايه مستافع تقول حباء حدثان انتحوا مصادر لكن من النساء قادي العلاقة دين وإنفسكم أن لا تكثقوا في اليسانك صاب لكم من المساة فاليسان هيد حظاً فينا إلا علاقة بالجاة أي أخوة مجمع عليها فيها فانتقوا مقابلة لكم من المساء نفسنا وصلاك وعطاء انتظركم ان لا او مع ملحة انظامكم او بعد الزجاجات اقليل ذلك المخصوص يحيط على طرف المح والسريف اللي ايه السريف اللي انا املك و الزجاجات وكنتسمع السيبة اللي يريدها الناس ارادل على هذه الايه على هذه الشيء انا الله يعني اكيد انا بقدر اكمل كل اللي انا دائم اعمل الله و الله تنجي قال ورعدين بقى سلم على النساء وعطي المرأة في الطباكة اليقات النساء صدقاتهن نحلة اسمه مهر وطباك وصدقه نحلة يعني هذية وعاطية من الثارع من الثارع الخريج الإسلام أعطى المرأة ايه هذه العاطية منحها تلك الملحة اللي هو المهر فلا بد أن يُعطى للمرأة لا يفتح لوليها ولا يفتح لزيجها أن يأخذ منه عنصاً أو صحر. يعني يجيك الولد أموها ولا أخوها ويأخذ المهر التاعها زي يفتح بعض القيوة شعوب واللي مين فيهم يعني؟ او كل, اليوم أوه، أوه، كل اللي هنقول لك 10000 و 5000 12000 دولار وتقولها ايه؟ المبلغ و القط المرباه لا طب في دوله شويه يقول لك ان ما كل ممكن في الكره لا اكل الماء ما بده عم بتنادى كل حاجه مش كلاه كل او يعني كل مو يعني واذا حضر الخدمه علم قربه واليكامه والمسابيد ارزقوهم كيف بده في تعليق الكلمه او كله بس وعدد يا قدرك في مثل الفندق ان كل منهمش بال ايه كل مره اه قال العم حليم لكن ما موجود ما بنموجود حياه ايه هو ان كون لازم نجد العمل يا زلمه كده اه نفسي اذا قدر من قول ان شاء الله ربنا يفتح لكم داعي اا ده ربنا حلل وجاوبني هذا بالكده واقول له قول له قول له قول له المعروف قول له قول له المعروف يطلع لي كثير وهم يكتبون لي راتب وقت الظهر ودا في البحر الامي وعضمي عارف فيه واقول صوت ووقف أوه أوه. ما إسلام في يستحب في الضرب والتحديد مو ده الكلام ده عشان ان المستخف حاجه دول حتى يعني مش معقول ليه يتفهم كده مش معقول ويجب ان نجد ان قوم اللي بيدرعوا قربا من النجم ده هو اكيد بيحبوا في هذا يبقى ايه مع اخي او مع من يستخدم للنغاق اتساهل في اقول او مأمي يبقى حاجة المعاق واه اخذ جاي حضر السكمة والسربة واليتامة والمسكين فارضطوهم منه وقلوا لهم قولا بمعرفة هاي اه باجه تتجيدي ابن يجب تجيب الاوص وترجع طور الوشي زعلان عن ياهو او يتحذر اي نكن وان اي اسجل حتت من من لفه وخدت لفه اهو هو ان مصحى عمله اللي هو الاول هو حمل عمر ونوح ذات شعر والذهر بتحقق المهمه هيطلع ايه هيطلع صوت المستسلم تخرب الدنيا يوم و يوم من حركه انهم وهمه معامله سيئه لكن ممكن يطلع صالح ممكن يطلع صالح بتوجيهه في المهمه فلما اليتيم واليتيم يذوي ويقدم الولد عليه في جمله الوثيق يطلع عضو تافه يعني من المجتمع الذي لم يرحمه يا صغير اللي من هذا المجتمع اه فمش الناس بتعامل لكن يكون جزء فيه صعوبه يحذر وعد آياتي حذر يطير دي أكثر انت يا ست ولادة كنت موت وموت ايه لو انت ست ولادة موت نحب اللي ولادة كريئة عبد عياده وعبد نتلول لما دعين فتحب فيها اللي حب الايه الناس المسينية كامة تحت تفرفاته اه طارد خاف عليهم ورأت بليك الذين لو من خمسهم ذرية انبعاثة عليهم ماتت إن وراء ذرية انبعاثة ومن عليهم ومات وخايف إنهم رجاء اخراف يعمل انسى اكثر وقاتل الله واتقل الله إن يتابن منك عليهم هو مجاونا لتقول القول السجيد والسائل المنفس في اليسائل فليتق الله وليقوله فول في سبيل المنطر القروج لن ترى القروج نعرف طيب النمع عنيك وثيف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 لأنه يمكن يخفر مبادة ولن تحت عنيه الناس الناس إن الذين يأكلون أمواله اليتامى غلما إنما يأكلون في حول المنارة فسأت ليه خائر ليأكل لأن ما ليسي الجن يعني يأكل في ال اكل ده كل ما في ذهنك تتعب وتتعب وتصير لونك اغير او بتقدم اخر المحافظه اوليتين ثم تحدث عن المراث وايام المراث اللي في حق المرحب فيه وقل من الله وقل من الله وقل من الله. كل هذا تحديد لأن الله يحق المرحب فيه في الوراقع عندما يغطى الماء حقها ثانيا أن لا على يضحق عليها بدفع بعض الأموال لتترك الأرض وتترك الضعر ماذا؟ ماذا؟ لذلك لأن البيع صغار اللي هما ضعار لا يستطيعون رفع خضية ولا يستطيعون أكثر حقوقهم بالقوة وقوهم السدود يستحرد عن يراس كله والبيت يقول إيه؟ لو انا يعني احبتك بيس من ما يحبه والأجل يحبه ايه ما يحبه سلام جديده مين وهو برضك لو يعرف انه هي حتحد يحبه انه هو من ايه ما يعرفها ولا يطورها ولا يحملها ولا يحبه ولا يجيها في حيث ولا حيث اتابع ممكن اتابع والقرآن يقول ونيروقية من, من, من, من, من, من الله ونكرية من الله ونوفس من الله في علاج ونفسي حدود الله فكل هذا مما يسوق القرآن لكي يؤكد حتى الصغار وحتى النساء من راء من منه أو فتى مصيراً مصيراً كل هذا يستطيع الله ليه لك مصير الله ليه لك المصير معنا الآله والتحديث قالوا الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي فلتكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وخلق منها زوجها بس منهما لكم الله الذي تساءلون به والأرخام إن الله كان عليكم رفويا وآية ما رأى عموى لكم ولا تتبدلوا حبيث بالصيد لوت في امه الى امه اني لوتي كان عنده يبو فإن حس ان لا تطق في كل مكان فما فانتحوا ما تابركم والمين مَا وكلا توبا فإن شئتم أن لا تعدوه واحدة أو ما ملتت ألمانكم ذلك أتو شو أصدقك يا نسيه شو جلالك هاي كل كل كل شو فيك بتقري هي الله الأمن يا فَإِنَّهُ هُوَ الَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُبَيِّنَاتٌ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ وَيَكُونُ لَهُ قَائِدًا مِنَ الْعُرْفِ وَيَكُونَ فإذا برغ مساحة إن آنفت فإن آنفت له الهدى أمواله فلا تأكدوها إسراكا وبدارا أن يكبر ومن كان بنى اليم ثاقب ومن كان فاقيون فلو كل دين علم فمجاوز فتن الى امهاله فاخذوا علينا وجل يَجْعَلُ لَكُمْ نُورًا وَظِلًّا وَيُدْخِلُكُمْ فِي الْجَنَّةِ وَالْأَكْرَمُونَ يَكُونُونَ إِنَّهُ يُكْرِمُ مَنْ يَشَاءُ تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ قل لمن هو اكثر موجودا مكروه اذا حضر قسمك اولي الصواليه تمام والمشركين فرجك لهم فنجيهم نجوهم من خول المحوف فلوقت الذين لو تعطوا من خلفهم جروة دعاكا خافوا عليه فل الله فل الله علكم الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَاقُو رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَهُمْ يَطَهُرُونَ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَّا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَيْئًا من ذكرني أنني